بشر وتهاني احلى الاماني بشر وتهاني احلى الاماني الدنيا حلوه واسمه يا مهدينا عيد صباح ابن نور مهدينا زهار والدنيا حلوه مع بالمنتظر خمسة عشر شعبان هاي الشهر الاغر ميلاد ابو صالح شبل سيد البشر ميلاد هنو بش روت هاني, هاني, هاني مهدي فاطمة نولد مهدي فاطمة بش روت ميلاد ميلادي المعارف والسنان خاتم وصيل المصطفى والمؤتمن وانوار شععد عالعوالم والزمن والدنيا صاحة يا أهل يا ابن الحسن طشت وريدها مش روتهاني طشت وريدها روتهاني الولد مهدي فاطمة مولد مهدي فاطمه احلى الاماني بشوتهاري احلى الاماني اللي حلموا باسك يا مهدينا دنيا حلوه وواسعه يا مهدينا صاحب العصر بما ولده عم الفرح قلب النبي سيد الرسل به انشراح طير السعد غن بلحانة صداح كل من يحب المهدي بالمحشر نجا تاج السعادة بش روتهاني تاج السعادة بش روتهاني نولد مهدي فاطمة نولد مهدي فاطمة بش روتهاني أحلى الأباني بش واصل يا مهدينا دنيا حلوه وواصل يا مهدينا حاملوا صافي الخمسه من اهل العباء عزه وكرامه وما عرفوا وجود ابا خاتم امام البار لمن نصب رغم على شوم الاعد الغاصبه عيد <تصفيق> فرحنا بشروتهاني عيد وفرحنا بشروتهاني ولد مهدي فاطمه ولد مهدي فاطمه احلى الأماني بشروتهاني احلى الاماني حلوة يا حلو وواسع يا مهدينا يا حلو وواسع يا مهدينا سرها الأتاوي الوافع ونون وقلم رحمه وهداية من لطف بار الأمام للعدل والإحسان رف بيد العالم من أبو صالح خيرات ونعام زينة حفلنا بشرو تهاني حفلنا بشرو تهاني نولد مهدي فاطمة كل ولد مهدي فاطيمة اظهر علينا المهدي ناشر عيته واحسن حكومة عال بريه دولته والدنيا تصفه بالعدالة بطلعته وانصار احنا نبقى جنوده وشيعته مهدي امنه بشرة مهدي امنه بشرة وتهاني نولد مهدي فاطمة الولد مهدي فاطيما مش رو تهاني أحلى الأماني مش رو الأماني الدنيا حلوة وقاسمة يا مهدينا الدنيا حلوة وقاسمة يا مهدينا لخادم أهل البيت محمد علي نادب الكربلائي